أخبارها. وآهل لأب تألم بدقة أحداثها والذي قال لوالديه افل لكما أتعدانني عن أخرج فقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن ويلك آمن ويلك آمن إن وعد الله حق ويقول ما هذا الا ساطير الاولين اخر امرئ يوما غلاما جاهلا بنقوده حتى يدال به الوطر قالتني اعتني بفؤاد امك يا فتا ولك الدراهم والجواهر والدرر فمضى واغمد خنجرا في صدرها والقلب اخرجه وعاد على الاثر لكنه من فرط سرعته هوى القلب المعفر اذ عثر ناداه قلب الام ناداه قلب الام ناداه قلب الام وهو معفر ولدي حبيبي هل اصابك من ضرر وكأن هذا الصوت رغم حنوه غضب السماء به على الولد همر واستل خنجره ليطعن نفسه ضعناً سيبقي عبرة لمن اعتبر ناداه قلب الأم كف يدا ولا تطعن فؤادي مرتين على الأثر لا إله إلا الله أغرى مرؤ يوما غلاما جاهلا بنقوده كيما ينال به الوطر أغرى مرء يوما غلاما جاهلا بنقوده كيما ينال به الوطر قال ائتني بفؤاد أمك يا فتى ولك الجواهر والدراهم والدرر قال ائتني بفؤاد أمك يا فتاة ولك الجواهر والدراهم والدرر فمضى وأغرس خنجرا في صدرها والقلب خرجه وعاد على الآثر لكنه من فرط سرعته هوى فتدحرج القلب المقطع إذا عثر فمضى وأغرس خنجرا في صدرها والقلب أخرجه وعاد على الآثر لكنه من فرط سرعته هوا فتدحرج القلب المقطع إذا عثر ناداه قلب الأم وهو معفر ولدي حبيبي هل أصابك من ضرر ناداه قلب الأم وهو معفر ولدي حبيبي الاصابك من ضرر ناداه قلب الأم بوض و معفر ولدي حبيبي الاصابك من ضرر ناداه قلب الأم وهو معفر ولدي حبيبي الاصابك من ضرر فكأن هذا الصوت رغم حنوه غضب السماء على الغلام قد انهمر فكأن هذا الصوت رغم حنوه غضب على الغلام قد انهمر تردد نحو القلب يوسله بما آبَتْ بِهِ عَيْنَاهُ مِنْ سَيْلِ الْعِبَرِ وَيَقُولُ يَا قَلْبٌ تَقِمْ مِنِّي وَلَا تَغْفِرْ فَإِنَّ جَرِيمَتِي لَا تُغْتَفَرْ وَيَقُولُ يَا قَلْبٌ تَقِمْ مِنِّي وَلَا توفر فإن جريمتي لا تغتفر واستل خنجره ليطعن قلبه طعنا فيبقى عبرة لمن اعتبر ناداه قلب الأم كف يدا ولا فطعن فؤادي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 قال ائتني بفؤاد أمك يا فتا ولك الجواهر والدراهم والدرر أغرى مرء يوما غلاما جاهلا